وَلِلَّهِ ذُلُو السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ وَكَانَ ذَِكَ عَ دَ اللهَّ فَووزًَا ععَوِيمَا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِثينَ وَْمُنَافِقاتِ وَالْمُشِكينَ وَْمُشِكَاتِ الظَّ مِينَ بِلل يِظَ السَّوو عَلَيهِد إِوَتُ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 مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعون كإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن لَكَسَفَ إِنَّمَا يَنقُصُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُكْفِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لنا.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 قالَالِ بَروسُول وَْمُؤمِنونَ إى أَهلم أَبَذَوُوا وَزُّينَ ذَِكَ فِي قُلوبِكُم وَزُجينَ ذَِكَ فِي قُلوبِكُم وَظَنَن تُمْ ظَغَّ السَّوءِ وَكُنتُم قَوْمَهُورَاق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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُنَّا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فتيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم قلي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون اِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللهُ أجْرًا حَسَنًا وَاِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات يدخل جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذاباً اليما قَِ رَضِيَ اللهَّ عَن المُؤمنِنينَ إذوبعونكَ تَخْتَ الشَّجرَةِ فَعَمَ مَا فيِي قُلوبِ فَأَنْ زَل السَّكينَةَ عَلَْهِ فَعَمَ ماَا فيِي قُلوبِم فَأَ زَلَ السَّكينَةَ عَلَهٍِ وَأَفَابَهُم فتحا قريبا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 وَلَتَفُونَ آيَةٌ وَلَتَفُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديراً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 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا وَمَنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَحْفُوفًا أَن يَبلُغَ مَثَلاً وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ وَلَٰكِن تَطَّوُّهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ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 إِذْ جَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ مِرْصَدٌ تِحْنِيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ أُمَمًا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 حَمْدٌ لِلرَّسُولِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَا هُوَ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمًا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ مُكَبِّرِينَ سُجَّدَيْن يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ كَذَا رَأَيْنَا أَخْرَجَ شَطْؤَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَبَ فَسَوَا عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما